sola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 فَأَيُّ الْفِرَقِ هِيَ أَحَقُّ بِالْإِيمَانِ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فقد هدي إلى صراط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 واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تضرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعزاء فألف بين قلوبكم فأطفحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنخذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولدكم منكم غمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولا ولا تكونوا كالذين تقرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينان وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تفيض وجوه وتسوى التوجوه فأما الذين سوى التوجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون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 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاتحون لن يضروكم إلا أدا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينفرون ضربت عليهم الذنة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكبرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقه ذلك بما أعطوا وكانوا يعسدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يدلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المؤمنين خيرات واولائك من الصالحين وما يفعلون من خير بل ينفطر والله عليم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم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 وما ظل لهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا بطانة من دونكم لا يحنونكم خبالا واجتوا ما علمتم قد بدت البطاء من أفوالهم وما تخصي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحفونهم ولا يحفونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عرضوا عليكم الأنامن من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم في الصدور. إن تمسسكم حزنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يخرحوا بها وإن تصبروا وتتخوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط الله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 تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الصائفتان منكم أن تَفشَلَ تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاستقوا الله لعلكم تشكرون يَقولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ ثَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمِدُّكُم رَبُّكُمْ يُمِدُّكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع قرفا من الذين كفروا أو يكفتهم فينقلبوا قارئ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 أدخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاخبة المكسبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسستم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويجدحن منكم شعداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعين اهدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين وَلَقَدْ قُمْتُمْ كَمَنًّا عَلَى الْمَوْتَى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شيئا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 فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكالوا والله يحفظ الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا فِي أَمْرِنَا أمرنا وتثبت أقدامنا وانصرنا على القوم جزاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتم قلوب قاصرين بل لله مولات وهو خير الناصرين سنوقي في قلوب الذين كفروا عب بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومهواه النار وبالتمث والظالمين الله الله أكبر الله أكبر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 صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم ثم طرفكم عنهم ليبتريكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخرىكم فأتابكم غمّا بغمّا لكي لا تهزنوا على ما فاتكم ولا ما أطابكم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 وليبتني الله ما في قدوركم وليمحط ما في قلوبكم والله عليم بنا في القدور الله, الله أكبر الله أكبر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 ولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما اتزلهم الشيطان ببعض ما كذبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله أظور حليم يا أيها الذين آمنوا لَا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإحوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا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 وَلَئِن مُتُّم فِي سَبِيلِهِ وَلَئِن قُتِلْتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّم لمغفرة, لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ولو كنت فضا غريض القلب لن من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالف لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم وما توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون أفمن استبع رضوان الله كمن باء بسقط من الله ومأواه جهنم وبت المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 فَشَهِدُوا وَقَدْ رَأَوْا وَاللَّهُ لَهُ حُكْمٌ عَظِيمٌ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ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 أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليجدادوا إثما ولهم عذاب مهيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميد الخزيف الطيب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 لهم بل هو شر لهم سيطلقون ما بقهوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما سعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحرية ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس يضل من العبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأسينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي كلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كل ذا رسل من قبلك جاءوا يا اود بالبين والزبر والكتاب المنير كل نفس لراقه الموت وانما توصفون اجوركم يوم القيامه فمن نجح لحان النار ودخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رَبَّنَا هْدِنَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ لَا تُغِلُّوا النَّفْسَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَلَا تُصِفُّوا وَلَا غَنَّنَ الْخَزْلَقُ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَذَيْنِ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَسْتَطْفُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ فبئت ما يشترون لا تحتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات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 فكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيتا وما للظالمين من حلقار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بردكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا شيئاتنا وتوفنا مع يَا طَالِبُهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا من وقاتلوا وقتلوا لا يكفرن عنهم شيئا اتهموا ولادخلنهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وذبت منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليسامى أموالهم ولا تتبذلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَثِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَانكِحُوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا المتاء صدقاتهن نحلة فإن يطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤسوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكترهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتانا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعذب ومن كان فطيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه قولوا للقربه واللي شانا والمساكين من فرضقوهم منه وقلوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوه من خلفهم غريبه ضعفا غريبه ضعفا خافوا عليهم فليستقوا الله وليقولوا قولا سبيدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما, إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيطلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأولى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 يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان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 فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ رُبْعٌ مِّمَّا تَرَكُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّتِكُمْ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ وَلَهُنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ إِيوَتُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَتُهُ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا من الثُّلُثُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شركاء في الدلس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 وذلك الفوز العظيم ومن يعطي الله ورسوله ويتعز حدوده يدخله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قائر المغضوب عليهم ولا الضالين والتي يأتين الفاحشة من نتائكم فاستشهدوا, فاستشهدوا عليهم أربعة منهم فَإِذَا شَهِدُوا فَامْسِكُون فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم مَّثَلًا وَالَّذَانِ يَئِسَ أَن يَجِيئَانِهَا مِنكُمْ فَالُوا هُنَا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كان سوابا التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن وللذين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 قُلُونُ مَيُ شَيْءَ أَتَأْخُذُونَهُ مُهْتَانًا وَإِثْمًا مُذِنا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ نِفَاقًا وَالْيَغَ وَلَا چلا <تصفيق> اللہ <تصفيق> كُمُ النَّاسِ ارْضَعْنَكُمْ وَأَخْرَجْنَكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ لِسَانِكُمْ وَمَضَائِعُكُمْ الَّاتِي فِي حُضُورِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ بين الأختين إلا ما قد ذلك إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم تمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا أجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما الله السلام عليكم ورحمة الله السلام صراط الذين أنعمت عليهم غير المنطوب عليهم ولا الضالين ففي حتم ربك الأعلى الذي خلط فسوى والذي قدرت هذا والذي اليسرى. فذكر إن نفعة الذكرى تذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يطلع النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم رمولا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحشد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجند بالكفار منتقم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك أندنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به إنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سحطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعباف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سعلك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعود بك من شر ما استعادك منه نديك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنك عفو وإن تحس العفو فعفو عنا اللهم فارج هم المهمونين من المسلمين ونف الشرب المبروذين وقض السين عن المدينين واشت مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحم واهل المسلك والمشركين قد انبرى اعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا وطنا انه وسائر بلاد المسلمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ايمنتنا ولا تؤمرنا وأيد بالحق ايماننا وولي امرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخل بناصيته للبرد والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وطفاتك العلا أن تطلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أطلح أحوالهم واحقن دماءهم واحقن دماءهم واحقن دماءهم وألف بين قلوبهم وأصلح لا تبينهم وعدهم شبل السلام وجنمهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم عز بنصرهم يا جل الجلال والاكرام يا حي يا يا حي يا, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكرنا إلى أنفسنا ضرب الزعين وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا للدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا تقبل منا إذنك أنت السميع العليم وتب علينا السواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعون برضاك من سقطك ودمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نشطي ثلال عليك أنت كما أذنيت على نبتك صلى اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله الله